بسم الله الرحمن الرحيم افلام م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه هو الحق من ر ب ك لتنذر ق و م الله ما أتاهم من نذير من نذير ق ب ك ع ل م يهتدون ا ل ل الذي خلق السماوات و أ ر ض و م ا ب ي ن ه م الرحيم في ستة أيام في ستة أيام أيام ستة ستة استوى ثم ع ى ا ل ع ش ما لكم من م ن و ل ي و ل ا ش ف ي ع أ ف ل ا ت ت ذ ك ل ن ا ب ر ا ل أ م ر من ا ل س م ا ء إ ل ى ا ل أ ر ض ث م ي ع ر ج إ ل ي ه في ي و م ك ا ن ك ا ن م ق د ا ر ه أ ل ف س ن ة مما تعدون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 س وجعل ه فيه ونفخ روحه و من لكم السمع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف ئ د ة قليلا قليلا ما تشكرون وقالوا ااذا ظللنا في ا ل أ ر ض إ ن ا لفي خلق جديد بل هم بلقاء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 خ م و ا س و ب ح ا بحمد ر ب ه م وهم ل ا ي س ت ك ب ر و ن ت ت ج ا ب جنوبهم ا ل س ي د ع و خوفا و ن ربهم ط م ع ل و م م ا ل ا ه م ينفقون ف ل ا ت ع ل م ن ف س ه م موسوعه ا ا ل ن ج ز ا ء مما كانوا ي ع م ل و ن أ ف م الاسلاميه كمن كان ا ف ق ا ي س ت الذين آ م ن و ا و ع م ل ه النابلسي ا م للعلوم و ن وأما ا الاسلاميه ا ن أرادوا ن ا أ و ا ا وقيل ذو لهم بالذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب النار ن الذي ك ت م به ب ت ك ذ و ن و ل ن ذ ي ق ن ه م من النابلسي ع ا أ للعلوم ع ل ه م ي ر ج ع ن و ن أ ظ ل م ممن ا ربه س ل ا م ن ه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 إ ل ى الأرض ا ل ج ر ز ف ن خ ر ج ب م د ر ا ت أ ك ل م ن ا ب ا م ه